بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى في قراءة تفسير الجزء الثامن عشر من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة المؤمنون مكية من مقاصد السورة ذكر الإيمان وحقيقته وثماره وعواقب مخالفته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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه التي يملكها فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه والذين هم على صلواتهم يح... والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لما اتمنهم الله عليه أو اتمنهم عباده ولعود... ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها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 سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه من فوائد الآيات للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها التدرج في الخلق والشرع سنة إلهية احاطه علم الله بمخلوقاته وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحادة لا كثيرا ف يفسد ولا قليلا فلا يكفي فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح ومنها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 الإبلي, الإبلي البقر الغنم لعبره ودلاله تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم نسقيكم مما في بطون هذه الانعام لبنا خالصا سائغا للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر وتأكلون من لحومها وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى الإبل من الأنعام في البرد وعلى السفن في البحر تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله بامتثال أوامره وجتنا بنواهيه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 إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأحينا إليها أن نصنع السفينة بمرأة منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها فإذا جاء عمرنا بإهلاكهم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 اعتقاد المشركين ألوهية الحجر وتكليبهم بنبوة البشر دليل على سخف عقولهم نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم اممهم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم وقل رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني من الأرض إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك منذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح من الكافر والمطيع من العاصي ثم انشأنا من بعدهم قرن آخر ثم انشأنا من بعد اهلاك قوم نوح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 مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الأشراف والسالة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاهم ما وستعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا قالوا لأتباعهم وعامتهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم ولئن أطاعت بَشَرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. لخاسرون لعدم انتفاعكم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ واتباع من لِتَرْكِكُمْ لا فضلة له عليكم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 هيهات هيهات لما توعدون بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما باليه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ليست الحياة إلا الحياة, إلا الحياة إلا الحياة الدنيا للحياة الآخرة تموت الأحياء منا ولا تحيا ويولد آخرون فيحيون ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فصيرتهم هلك مثل غثاء السيد فهلاكا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وامما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس من فوائد الآيات وجوب حمد الله على النعم الطرف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق عاقبة الكافر الندامة والخسران الظلم سبب في البعد عن رحمه الله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا تتقدم أي أمة من الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها ولا تتأخر عنه مهما كان لها من الوسائل ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم بعثنا رسولنا متتابعين رسولا رسولا كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها مبعوثوا إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم ببعض, فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك فلم يبقى لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عنده ربهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع العصا اليد الجراد القمة الضفادع الدم الطفان السنون نقص الثمرات وبحجة واضحة إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لها لهما وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابد فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهما علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون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 بل لا يشعرون أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه ليس الأمر كما ظنوا إنما نعطيهم ذلك املاء واستدراجا لهم لكنهم لا يحسون بذلك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 يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا من فوائد الآيات الاستكبار مانع من التوفيق للحق اطابه المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم الإنعام على الفاجر ليس اكراما له وإنما هو استدراج والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالاعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم واعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة.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 اهله لان اهله هم المتقون وتتسامرون حوله بالسيء من القول فانتم لا تقدسونه افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين افلم يتدبر هؤلاء أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما انزل الله من القران ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه ام جاءهم ما لم ياتي اسلافهم من قبلهم فاعرضوا عنه وكذبوا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 ولو أجرى الله الأمور وددبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التجبير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على ما جئتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة هذا لم يحدث منك فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم وهو سبحانه خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق المستقيم اللعوي جاج فيه وهو طريق الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من شساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار من فوائد الآيات خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح سقوط التكليف بما لا يستطاع رحمة بالعباد الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون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 إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والافئده قليلا ما تشكرون والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتفقهوا بها ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعمه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 قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث لمن هذه الأرض ومن عليها ان كان لكم علم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لهم أيها الرس قل لهم قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي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 كنتم تعلمون كلهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشد عن ملكه شيء وهو يغيث من شاء من عباده ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك من فوائد الآيات عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد اطارهم كفران النعم صفة من صفات الكفار التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه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 ربك لا تجعلني في القوم الظالمين، رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك، فلا تجعلني فيهم، فيصيبني ما أصابهم من العذاب، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نجعلك تشاهد، وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره.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 وأعوذ بك رب أي يحضرون وأعوذ بك رب أي يحضرون في شيء من أموري حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء احد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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها كلا ليس الأمر كما طلبت إنها مجرد كلمة هو قائلها فلو رد إلى الحياة الدنيا لما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 من النار، فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال، فإن ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا. قال: خسأ فيها ولا تكلمون. قال الله: اسكنوا أدلا مهانين في النار ولا تكلموني.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 محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منه ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائز إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الآباء ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذكرهم بما بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين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 فيجيبون بقولهم مكثنا يوما أو جزءا من يوم فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاع لو أنكم كنتم تعلمون مقداره مكثكم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 كل معبود غير الله فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه فهو الذي يجازه بالعذاب عليه إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحمة ذا ذنب فقبل توبته من فوائد الآيات الكافر حقير مهان عند الله الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب تضيع العمر لازم من لوازم الكهر الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء لما افتتح الله سبحانه الصورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم الصورة بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم سورة النور مدنية من مقاصد السورة التركيز على قضية العفاف والستر وصفاء المجتمع المسلم وتحصينه من أسباب الفاحشة وكيد المنافقين في نشرها التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون هذه السورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا بها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 الزانيه والزاني البكران فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهم الحد أو تخففونه عنهما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما والذين يرمون المحصنات الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لتقضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها والذي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج والذي عندكم ولا والتي هاي شباب ها عيد عيد ان اقرا لتفضيع الزنا ذكر الله ان الذي اعتاده لا يرغب في الزواج الا من زانيه مثله او مشركه لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها والذي اعتادت الزنا ليست في كان كانها والتي والله اعلم ولت اعتادت الزنا مش مشكله اذا العباره مختلفه بسبب اختلاف النسخ كان العباره عندي ولت لأن ولد اعتادت هذه ليست للمؤمنه الم... الا ولت اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمه زواجها منه وحرم من نكاح الزانيه وانكاح الزاني على المؤمنين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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم في شهادة الخامسة يزيل الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فاستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي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 الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا تنويع عقوبة القادف إلى عقوبة مادية الحد ومعنوية رد شهادته والحكم عليه بالفسق دليل على خطورة هذا الفعل لا يثبت الزنا إلا ببينه وادعاؤه دونها قذف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 أم المؤمنين لكل واحد شارك في رميها بالفاحشه جزاء ما اكتسبه من الاثم لتكلمه بالافك لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين هل لا اذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الافك العظيم ظنوا سلامه من افتري عليه ذلك من اخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هيا وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وهلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم يعيظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئا بالفاحشة ان كنتم مؤمنين بالله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويوضح الله لكم الآيات المجتملة على أحكامه ومواعظه والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها حكيم في تدبيره وشرعه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 موات ضرورة التثبت تجاه الشائعات نخف من أرض الوضوء يتوضأ ويصلي الله عنه and I log لايش في إستنشاق على الماء عشان طقطقة بس ما أسمعش. بس اروح ما لا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 لا؟ قالوا النجوع. جعل. طالما لك جوع إن شاء الله أبشر. جوع المجوع. الصلاة الصلاة لا تسقط عن أحد طالما أن عقله معه. لأنه ما يستطيع يتوضأ مثلا ما يستطيع كي يصلي على حاله. يعني واحد يتكلم يقول له صل على حالك كذا. هو خالص أنت بتنبه أنت ما يعني تلشت رقيباً على الناس. كله صل. وذكروا كل وقت صلاة ذكروا قل حان وقت صلاة صلى ركعتين لو اختصر على الفريضة والواجب طالما العقل موجود تجب الصلاة والله شيخنا. إيش يعني لا لا أنا بس بدي يقرأ لما أقرأ أنا لوحدي خاصة من الآيات تكون قصيرة بصري يتعب و... يعني بصير التركيز يضعف لما لم يقرأ هو ب... يعني بنتظره بركز معه من آه طبعاً صوته الرنان الله يساك. الله يساك طبعا هي عادي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يغرو من فاحشه لا تتبع طرق الشيطان في تزيينه للباطل ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشر. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب ولكن الله يطهر من يشاء بطبول توبته والله استمع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ولا يترئوا الفضل منكم والسعاد أن يكتوء للغرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليأصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 إن الذين يرمون محصولات الغافلات المؤمنات رعاية الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة. يوم تشرعون سنتهم أيدين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 ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق فكل ما يصدر عنه من خبر او وعد او وعيد حق واضح لا مريه فيه <تصفيق> القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مما يقولون لهم كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والافعال مناسب وموافق لما هو خبيث وكل طيب من ذلك موافق مناسب وموافق لما هو طيب اولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم ولهم رزق كريم وهو الجنة ولما كان الاطلاع على العورات سبب لإثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكاب الزين المذكور في بداية السورة أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات فقال يدير الذين آمنوا لا تدر قلوا بيوت بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها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 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تزينوا ساكنها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أأدخل ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه من فوائد الآيات إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي فليحذرها المؤمن التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. العفو والصف عن المسيء سبب لغفران الذنوب قدف العفائف من كبائر الذنوب مشروعية الاستئذان لحماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت فإن لم تجدوا فيها أحدا من سلا تأخروها حتى يؤذن لكم وإن تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها فإنه أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم لا عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ليس عليكم من أن تدخلوا بيونا غير مسكونة فيها متاع لكم والله العلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت كالمكتبات في الأسواق والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه فقال قل للمؤمنكم من أبا صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إِنَّ اللَّهَ إن الله قبيرا أيها الرسول للمؤمنين يكف من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات ويحفظ خروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وأطهر لهم عند الله إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء منه, سبح... منه وسيجازيهم عليه وقل للمؤمنات يقوم من أبصارهم ويحفظ فروجهن ولا يدين زينتهن إلا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر ولا يظهر نزينةهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربنا بأغطيةهن على فتحات أعلى ثيابهن يستر نشعورهن وأوجههن وأعناقهن، ولا يظهر نزينةهن الخفية إلا لأزواجهن أو آباءهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو ابناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات. كنا أو كافرات أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو إناثا أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغارهم ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخان وما شابهه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب من فوائد الآيات جواز دخول المباني العامة دون استئذان وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم وجوب الحجاب على المرأة منع استخدام وسائل الإثارة كما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا، أمر الله بإعانة الأيام على النكاح فقال: وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لا زوجات لهم، والحرائر التي لا أزواج لهم، وزوج المؤمنين من عبيدكم ومن إماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع والله واسع الرزق لا ينقص. رزقه لا ينفس رزقه إغناء أحد عليم بأحوال عباده ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيام أمر الأيم أن يستعف فإذا لم يجد ما يتزوج به فقال وليستعف الذين لا يجدون مجاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبدون الكتاب. و عفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع والذين يطلبون مكاتبة السيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا فعلى السيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحط عنهم جزءا مما كاتبهم على دفعه ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن تبين شيء طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلب ما تكسبه بفرجها ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذن بهن رحيم بهن لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن ولقد أنزلنا إليهم آيات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 وهادي من فيهما مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذه فيها مصباح المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدرق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 كل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في بيوت ألي الله أن ترفع يذكر اسمه ويسبح له فيها في الغدو والآصال هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة يصلي فيها ابتغاء مرضات الله يصلي يصلى عند يصلي هي يصلي ليش لأنه سيأتي رجال عندكم مشكلة كذا <تصفيق> مثلي يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار ها؟ <تصفيق> لا لكن لأنه فيه رجال يصلي قوي. يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخرة من فوائد الآيات الله عز وجل ضيق أسباب الرق بالحرب واستعى بواب العتق وحض عليه تخلص من الرق عن طريق المكاتبة واعانه الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل يشكل الرقيق طبقة مستردلة تمتهن الفاحشة قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها فيجب إبعاده عن الاقدار الحسية والمعنوية من أسماء الله الحسنى النور وهو يتضمن صفة النور له سبحانه رجال الله تلهيك تجارة والبيع عن ذكر الله واقام الصلاة وذيرك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 الذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب منخفض خفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاءه وقف عليه لم يجد ماء وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا والله سريع الحساب مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم ظلمات متراكم بعضها فوق بعض إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يفسرها من شدة الظلمة وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه ومن لم يرزقه الله هدى من, من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به فلم ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض وتعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته ويسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبح من يسبح منها كالطير والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء ولله من السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء أنت وأن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما فترى الوقت ويقول تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعلهم متراكما يركب بعضه بعضا فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى. فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرف عمن يشاء منهم. يكاد ضوء ضرق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. من فوائد الآيات موازنة المؤمن بين المشاكل الدنيوية. موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم وطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره يقلب الله إلى النهار وإن في ذلك العربة عاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبيه وعظه وعظه لاصحاب البصائر على قدره الله ووحدانيته الله خلق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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سراء مستقيم لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات لا لفت فيها والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم اللعو جاج فيه فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعناهم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 فدعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم وان يقول لهم الحق علموا أن الحق لهم وانه سيحكم لصالحهم يأتوا اليه منقادين خاضعين ففي قلوبهم مرض انغتاه هم من خوفون من يحيي الله و في قلوب هؤلاء مرض لازم لها أم شكوا في أنه رسول الله أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم ليس ذلك لشيء مما ذكر بل لعله في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به فقال إنما كانوا المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله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 يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقع عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة وأقسم الله يهد عيمان وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا قل لهم أيها الرسول لا تحلفوا فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها من فوائد الآيات تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله من صفات المنافقين لإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم ومن صفاتهم مرض والقلب والشك وسوء الظن بالله طاعت الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين الحلف على الكذب والسلوك المعروف عند المنافقين قل اطيعوا الله فان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 أَجَلَّ في فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا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 وأقيموا الصلاة على أن وأدوا الصلاة على أكمل وجه واعطوا الزكاة أموالكم وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه رجاءا تنالوا رحمة الله. لا تحسب الذين كفروا الأرض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 بعض فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام الله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام من فوائد الآيات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء على الدعية بذل الجهد في الدعوة والنتائج بيد الله الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن تديب العبيد والأطفال على الاستئذان تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستتدينوا كما استتدن الذين من قبلهم كذلك يمدن الله لكم اياته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 جائذ اللاتي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن اللاتي لا يطمعن في النكاح فليس عليهن اثم ان يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينه الخفيه التي امرنا بسترها وان يتركن وضع ثياب خير لهن من وضعها امعانا في الستر امعانا في الستر والتعفف والله سميع لاقوالكم عليم بافعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها ليس على الاعمى حرجوا ولا على الاعرج حرجوا ولا على الحريق حرجوا إثم ولا على المريض اسم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 طيبة تطيب بها نفس سامعها بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء تعقلها وتعمل بما فيها من فوائد الآيات جواز وضع العجائز بعض ثيابهن الانتفاء الريبة من ذلك الاحتياط في الدين شأن المتقين الأعذار سبب في تخفيف, في تخفيف التكليف المجتمع المسلم مجتمع التكافلي والتآذري والتآخي إنما المؤمنون الذين آمون ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف فقال إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم ليجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن الإذن في الانصر عند الانصراف ولاك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم لمن شئت أن تأذن له منهم واطلب لهم المغفرة لذنوبهم إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لا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 وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة بل سارعوا إلى الاستجابة لها قد يعلم الله الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه <تصفيق> ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض سورة الفرقان مكية من مقاصد السورة الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطاول المشركين عليه التفسير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل, نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن مخوفا لهم من عذاب الله الذي له ملك والأرض ولم يتخذ ولم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 اخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون فقد خلقهم الله من عدم ولا يستطيعون دفع ضر عن انفسهم ولا جلب نفع لها ولا يستطيعون إمات حي ولا احياء ميت ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم ولما ذكرهم شركهم بالله ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال وقال الذين كفروا ان هذا الذين كفروا بالله وبرسوله ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانا إلى الله وأعانه على اختلاقه أناس آخرون فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله وقالوا أساقي الأولين اكتبها فهي كنا علي قال هؤلاء المكذبون بالقرآن القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل استنسخها محمد فهي تقرأ عليه اول النهار واخره قل أنذله الذي يعلم السماوات قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم ثم قال مرغدا لهم بالتوبة إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وقال هم لها الرسول يقرق عنه ومشي للأسواق لولا منزل إليه قال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده أو تكون له جنة منها وقال الظالمون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 أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وآمانتك الذي إن جعل لك خيرا مما اقترحوه لك لأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما كذب ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال من فوائد الآيات اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء وعجز الأصنام عن كل ذلك اثبات صفتي المغفرة والرحمة لله الرسالة لا, لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعيش كما يعيش شريك الاستعار و الاستعار عندك الاستعار نفس الشيء استعير اشتعار اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرهم إذا عاينت النار الكفار وهم ساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها لا تدعوا يوم صدور واحدا وادعوا صدورا كثيرا لا تدعوا ايها الكفار اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا لكن لن تجابوا الى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين قل ذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كان لهم جزاء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 لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقون ووعد الله متحقق فهو لا يخلف من يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم قالوا أن تنزحت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدون من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم فقد يذبوكم منها تقولون لما تستطيعون صرفا أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعبزكم ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبل من المرسلين لله من وَمَنْ أَسْلَنَا قَبَلْكَ مُرْسَلِينَ الْلَا دِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ طَعَلْ وَأَحْمُشُونَ في الأسوأ وَاجْعَلْنَا بَعْرُّ لِبَعْرِ مِنَّ فِكْنَةً وَكَانَ رُفْكُمْ لم. تقول طيب وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بدعا من الرسل في ذلك وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف أتصبرون على ما به فيثيبكم الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه من فوائد الآيات الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه متع الدنيا من منسية متع الدنيا منسية لذكر الله بشريه الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده الله عالم صلى الله وسلم على نبينا